لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تقافون فعلم ما لم تعلموا اعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا